بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه ومصطفاه امام الانبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه المباركون هذه الليله الشريفه المباركه ليله الجمعه التي يستحب لنا الاكثار فيها من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صلى عليه ربه وامرنا بالصلاه عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر الإلهي الكريم بالصلاة والسلام عليه متوجه في كل وقت وان لكن الليلة هذه اكد وأحرى أيها المحبون لنبيكم صلى الله عليه وسلم لأنه حثنا على ذلك حينما قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه وهو القائل أيضا صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاه علي ليله الجمعه ويوم الجمعه هذه الليله نستكثر فيها من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولسان حالنا الحب والشوق والحنين وفيك تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا اليك تطيب الحياه بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك صلى الله عليه واله وسلم مازلنا في مجالس الشمائل المحمديه ايها الكرام المباركون نقلب الصفحات نروي القلوب حبا وشوقا وطاعه واتباعا لامام الانبياء وخاتم المرسلين نقلب الصفحات في الشمائل نبحث عن مواضع السنن ونقتفي اثار الهدي النبوي نريد بذلك زياده ايمان ومزيد حب وطاعه واستباق إلى الجنان من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمائل رسولنا صلى الله عليه وسلم كلها أدب وعلم وهدى وخير وحب وطاعة واتباع ما عني السلف أئمتنا وساداتنا ممن سبق من أهل العلم ما عنو بحفظ الشمائل وتدوينها وروايتها إلا من أجل أن تكون معلما كبيرا وطريقا مشرعا لكل راغب في الطاعه والاقتداء والاتباع للهدي النبوي فمن اراد السنه ولزمها ورفع رايتها واحب سلوك طريقها والانتساب اليها ثم تمنى بصدق ان يحشر يوم القيامه تحت رايه صاحبها عليه الصلاه والسلام ما رغب عبد في ذلك كله الا اخذ نفسه اخذا اكيدا بالسنن والزمها اتباع السيره النبويه والشمائل المحمديه لانها الطريق المشرع الذي يدلنا على مواضع السنن اقتفاء واقتداء واهتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشمائل المحمديه تاتي بك على الهدي النبوي في كل باب من ابواب الحياه فانت تقف معه عليه الصلاه والسلام في لباسه وطعامه وشرابه ومنامه وانت معه ايضا في شانه في كل قول وفعل في العباده والمعامله في البيت والمسجد في الشمائل المحمديه أنت لا تذق لا تدع موضع شبر فيه اثر للحياه المحمديه الا اتيت عليها وقلبت صفحاتها ونظرت فيها ترجو بصدق ان يكون لك في كل باب من ابواب الحياه نصيب صادق من الاتباع لرسول الله عليه الصلاه والسلام هذا هو شأن المحبين أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شأن أهل الإيمان صدقاً معشر المؤمنين هذا هو دافع الحب والإيمان الصادق لا أن تكون شعارات وعبارات مجردة ليس عليها من الحياة دليل ولا برهان في الشمائل المحمدية وقف بن الحديث عند باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نأتي على أحاديثها لنبين ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في باب الحجامة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حميد قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه فامر له بصاعين من الطعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامه أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره نعم هذا باب الحجامة وفيه الحديث عما ثبت في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحتجام الحجامة إخراج الدم الفاسد بشرط الجلد ثم إخراج الدم الذي لا ينتفع منه الإنسان الحجامه نوع من الطب عرفه البشر قديما قبل الاسلام وتداوت العرب بالحجامه فكان من ما يتطبب به المرء عندما يصاب بداء ما استعمال الاحتجام واخراج هذه الدماء الفاسده وقد صح في البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثه شربه عسل وشرطه محجم وكيه نار وانهى امتي عن الكي فاثبت عليه الصلاه والسلام الشفاء في هذه الامور الثلاثه في شرب العسل وفي الاحتجام وفي الكي بالنار قال وانهى امتي عن الكي فمن ثم كان الاكتواء بالنار اخر هذه المراتب استعمالا في الهدي النبوي والطب النبوي إذن ثبت الاحتجام واثبت عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل جعل فيه شفاء اما الاحتجام فباب من الطب معروف يعرفه الناس قبل الاسلام وبعد الاسلام يختلف باختلاف ثقافات الشعوب لكنه لون من الطب معروف ثم الحجامه نوعان كما يقول اهل الطب حجامه علاجيه واخرى وقائيه فاما العلاجيه اذا ما اصيب الانسان بداء او مرض احتاج معه ان يحتجم فتكون الحجامه هنا مخففه للألم مداويه للداء بامر الله وتكون وقائية بمعنى أن يحتجم الإنسان وليس يشكو من علة لكنه يتق بالحجامة أن يصاب بمرض أو أن يعتل بعلة ما فتكون حجامته وقائية وكل النوعين ثبت في استعمالها الأحاديث النبوية على ما سيأتي معكم في هذا الباب لاحظ معي أن الاحتجام تطبب وهو لا ينافي التوكل على الله فرسولنا صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع هذا كان يتداوى ويتطبب ويستعمل الحجامة فهذا لا ينافي أبدا صدق التوكل على الله لأنه من تمام الأخذ بالأسباب بل مر بكم في أبواب سابقة أنه عليه الصلاة والسلام ظاهر يوم أحد بين درعين يعني كان يلبس السلاح الواقي من الإصابة في الحروب والغزوات فهذا لون من الأسباب لا ينافي ابدا صدق التوكل على الله جل وعلا فاحتجم صلى الله عليه وسلم وحث الأمة على الحجامة وبين بعض مواضعها واستخدامها وأوقاتها كما سيأتي معكم بعد قليل أثبت الحديث الأول من رواية أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة أبو طيبة مولا لبني حارثة أو لأبي مسعود عقبة من الأنصاري البدري رضي الله عنه يقال إن اسمه نافع وكان يمتهن الحجامة يعني يستعملها مهنة له فحجمه حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانس رضي الله عنه لما روى الحديثة كان إجابة عن سؤال السائل عن كسب الحجام يعني أحلال هو أم حرام أطيب هو أم خبيث أجائز أم ممنوع فاستشهد انس رضي الله عنه باحتجام النبي عليه الصلاة والسلام وبدفعه أجرة الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من الطعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه فماذا فهمت إذن أن كسب الحجام مشروع يعني لو كان غير جائز لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا طيبة أجرة الحجامة لكنه احتجم ودفع له الأجرة فدل على جوازها أعطاه صاعين من الطعام أجرة للحجامة بل وزاد على ذلك صلى الله عليه وسلم فكلم أهله يعني مواليه أن يخفف عنه من خراجه وخراج العبد ما يدفعه لسيده مقابل أن يتركه يعمل ويتكسب فيفرض له خراجاً معلوماً كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر فسعى النبي عليه الصلاة والسلام شافعاً لأبي طيبة الحجام وكلم أهله في التخفيف عنه وأن يضع عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة والحديث نص واضح كما سمعتم في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فالإحتجام احتجم بل وحث الأمة بقوله إن من أفضل ما تداويتم به الحجامة فدل الحديث إذن على مشروعيتها قولا وفعلا أما كسب الحجام فقد أجاب أنس رضي الله عنه وسيأتي أيضا من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر أنه لو كان ممنوعا لما اعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحجام أجرة فكيف تجمع بين هذا؟ وبينما أخرجه الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث والحديث صحيح عند مسلم وغيره الخبث هاهنا في كسب الحجام ليس معناه التحريم بل معناه أنه ليس من جميل الكسب وطيبه لأن الحجامة مهنة كما ترى يستعمل فيها صاحبها المشرط وامتصاص الدم فربما اصاب فمه او اصاب ملابسه وفي الجمله عمله مع الدماء الفاسده قطعا لن يجعله لن يجعله في الكسب الطيب ولا في الكسب الذي يليق باهل المروءات عاده اذن هو ليس تحريما يساعدك على فهم هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم وهو يصف شجره البصل والثوم بانها البقله الخبيثه وقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا هل قال أحد من أهل العلم إن البصل حرام وأكل الثوم حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالخبيث الجواب لا لكن الخبث هناك خبث الرائحه كما ترى ومع ذلك فلم يحرم أكل البصل ولا الثوم فكذلك يقال في كسب الحجام قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث لا يعني تحريمه بل يعني وصفه والوصف صادق كما رأيت لأن من يتعامل في مهنته مع الدماء الفاسدة لا يوصف بطيب المظهر والمرأة فهو وصف لا يعد إلى الحكم تحريما كما ترى وفي الحديث الثاني يقول علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجما قال وأمرني فأعطيت الحجام أجره أيضا الحديث شاهد على أمرين على احتجام رسول الله عليه الصلاة والسلام ذاك حديث رواه أنس وهذا حديث يرويه علي رضي الله عنهما كلاهما يثبت احتجام رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث علي إنها هنا يثبت فيقول وأمرني فأعطيت الحجام أجره نعم اعطى الحجام أجره فأفاد علي ما أفاد أنس بل كان هو الدافع للحجام أجرته فدل على مشروعية كسبه ولا حرج نعم عن ابن عباس رضي الله عنه أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا الذي سمعتم وقد أخرجه الشيخان حديث صحيح يفيد ما أفادت الروايات السابقة أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره بل قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه هذا استنباط فقهي سديد وهذا استدلال من الصحابه رضي الله عنهم يفيد ان الشيء الذي كان يعمله نبينا صلى الله عليه وسلم قطعا لن يكون خبيثا ولا حراما ولا مكروها لان الله نزه نبيه عليه الصلاه والسلام وعصمه عن مواقعه المحرمات او المكروهات أو الخبائث فدل ذلك على عدم تحريمه قطعا قال ولو كان حراما لم يعطه حديث ابن عباس هذا وقد أخرجه البخاري ومسلم بلفظ حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضربته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس هذا فيه زيادة وهو موضع الحجامة فقال احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وهذه المواضيع يعرفها الحجامون أو من تداوى بالحجامه قبل الأخدعين أو الأخدعان عرقان في جانبي العنق يأتيان من الجانبين عن اليمين وعن الشمال عرقان يمتدان في الرقبة إلى أسفل الظهر والحجامون يحجمون المحتجم هنا في هذا الجانب من قفاه على الأخدع الأيسر كما هو على الأيمن هذا موضع من مواضع الحجامة الموضع الثاني قال بين الكتفين وهو الكاهل في أعلى الظهر وأسفل الرقبة من الخلف فالكاهل والأخدعان مواضع للاحتجام. ثبت الطب النبوي باستعمال هذه المواضع وسحب الدم الفاسد منها وأثبت الطب الحديث اليوم أن هذه المواضع أنفع ما تكون فيها الحجامة وأفضل ما يستخرج به الدم الفاسد من جسد الإنسان هي في هذه المواضع لأمر قدره الله عز وجل في جسم ابن آدم من حيث جريان الدماء واجتماعها في هذه المواضع أما الكاهل وهو الذي يكون في أسفل الرقبة وأعلى الظهر فقد ثبت في الطب أيضا أنه عظيم النفع في الاحتجام لأن الكاهل خال من المفاصل وهو أكثر مواضع الجسم ركودا وشبكة الشعيرات الدموية فيه أكثر ما تكون غزارة وتشابك وبالتالي فوجوده في تلك المنطقة مظنة اجتماع الدماء وترسب المواد الفاسدة بها فأنفع ما يكون استخراج الفساد من ذلك الموضع في الجسم فقل سبحان من ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه ما لم يعلم لا هو ولا البشريه من قبل وياتي الطب باجهزته واكتشافاته بعد مئات والاف السنين ليثبت حقيقه اعجاز مثل هذا الصنيع الطبي الذي ياتي به نبي امي صلى الله عليه وسلم في زمن قديم اغبر لم تعرف البشريه طبا متقدما ولا اجهزه ولا الات متطوره لكنه وحي رب العالمين وهو نبي المرسلين وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث أثبت مواضع الاحتجام هذه المواضع كان الحجامون ولم يزل يجعلونها من أفضل المواضع التي يحتجم بها الإنسان هذا كله أيها الكرام في الحجامة الوقائية أما الحجامة العلاجية التي يتداوى بها المرء من مرض يصيبه أو علة يشتكي منها فإنها لا تتقيد بهذه المواضع بل تأتي على الموضع الذي يشتكي منه الإنسان فلو كان يشتكي من ظهره احتجم في ظهره ولو اشتكى من ركبته احتجم في ركبته وقل مثل ذلك في سائر المواضع التي يعرفها المختصون بالحجامة وسيأتيك بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في قدمه وذلك بسبب ألم وجع ألم به عليه الصلاة والسلام نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاث آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره نعم ثلاثة آصع الآصع جمع صاع والصاع أربعة أمداد والمد ملء الكفين المعتدلتين مجتمعتين فهذا المد أربعة منه تساوي صاعا وهو مقدار من الكيل يستعمله العرب قديما في حساب مقادير الأطعمة كان خراج هذا المولى الحجام وإن كان هو أبو طيبة أو غيره كان خراجه ثلاثة آصع يعني كان مطلوبا منه أن يدفع إلى مواليه في كل خراج في كل مرة ثلاثة آصع قال فوضع عنه صاعا يعني كلم أهله فخفف عنه من الثلاثة إلى الاثنين وأعطاه أجره وقد مر بك في الحديث السابق أنه أعطاه صاعين من الطعام صلى الله عليه وآله وسلم نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشرة وإحدى وعشرين هذا حديث أنس رضي الله عنه وفيه ما في الأحاديث السابقة من إثبات الحجامة وفيه ايضا فائدتان إحداهما تحديد مواضع الحجامة كما تقدم قبل قليل في الأخدعين والكاهل الأخدعان العرقان الممتدان على جانبي العنق إلى خلف الظهر وأما الكاهل فهو أسفل الرقبة وأعلى الظهر من الخلف وقد قال في الحديث السابق بين الكتفين فالكاهل وبين الكتفين وأعلى الظهر وأسفل الرقبة المقصود به أعلى, أعلى ظهر الإنسان في أسفل رقبته الفائدة الأخرى في الحديث تحديد أيام الحجامة قال وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين هذه الثلاث الليالي هي أفضل ليالي الحجامة على الإطلاق ليلة السابعة عشر من كل شهر والليلة التاسعة عشر وليلة إحدى وعشرين هذه الليالي الثلاثة أفضل ما تكون فيها الأوقات مناسبة لجسم الإنسان لما خلق الله عز وجل في طبيعة الكون وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي وفي زاد المعاد فصلاً طويلاً في الحجامة النبوية وأثبت شيئاً عجيباً من الإعجاز في هذا الباب ومن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهدي النبوي في الحجامة من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث طريقة الاستعمال وأن الهدي النبوي هو أفضل أنواع الطب الذي أثبته اليوم وأن استعمال الحجامة على هذا الوضع وأنفع ما يكون قالوا لأن هذه الثلاث الليالي هي أكثر ليالي الشهر على الإطلاق ارتفاعا لدم الإنسان الفاسد إلى تحت سطح الجلد فيكون أسهل ما يكون في استخراجه بالحجامة وأنفع ما يكون للمحتجم في استخراج هذه الدماء الفاسده والنتنه التي تجتمع فيها الرسوبات والاكدار وهو ايضا من مواضع الاعجاز كما قلت قبل قليل نؤكد فنقول كل ذلك في الحجامه الوقائيه اما العلاجيه التي يشتكي صاحبها فانها لا تتقيد بوقت ولا بموضع في الجسد بل بحسب الحاجه في المكان الذي يشتكي منه وفي الزمان الذي يشتكي منه والامران مجتمعان يمثلان الهدي النبوي في باب الحجامه نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم وعن انس رضي الله عنه وهذا اخر احاديث الباب انه صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم بملل ملل اسم موضع بين مكه والمدينه قدم عليه الصلاه والسلام محرما فاحتجم بهذا الموضع وهو الى المدينه اقرب قال احتجم وهو محرم على ظهر القدم هاتان فائدتان جديدتان ايضا الأولى احتجامه حال الإحرام وهذا إذا مما لا ينافي الإحرام وليس من محظوراته الاحتجام فيجوز للمحرم أن يحتجم وليس شيء من ذلك ينافي أحكام الإحرام ومسائله الفائدة الأخرى قال احتجم على ظهر القدم وتقدم قبل قليل في حديث ابن عباس في حديث أنس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما تحديد مواضع الحجامة بالأخدعين والكاهل أو بين الكتفين هذا في الطب الوقائي في الحجامة الوقائية هنا قال احتجم على ظهر القدم زاد أحمد في روايته قال من وجع كان به فثبت إذن أن الاحتجام العلاجي إذا اشتكى منه الإنسان سرع له في الموضع الذي يشتكي منه وعندئذ يحتجم دون تقيد بموضع في الجسد ولا بأيام في الشهر بل حسب ما يقتضيه الحال إلا أنه ينبغي التأكيد على أن ليس كل موضع في الجسد يصح الاحتجام منه وأهل الخبرة والحجامة ادرى بما يصح الاحتجام فيه وما لا يصح كل ذلك طب علمه الله تعالى لابن آدم أخذ بأسبابه والله عز وجل يكتب فيه الشفاء إذن هو طب قدري جعله الله تعالى في الاسباب الماديه هو طب نبوي سلكه النبي عليه الصلاه والسلام وحث الامه عليه من تداوى به ارجى ان يصيب طبا وعلاجا وشفاء نبويا شرعيا مع سائر اسباب العلاج والتداوي التي يسعى فيها ابن ادم لدفع الداء عنه كل ذلك يقرر اصلا شرعيا ان الشريعه ان الشريعه كما تحث العباده على التقرب الى الله بالعبادات وعلى الالتزام بحدود الواجبات والانكفاف عن المحرمات هي الشريعة ذاتها, ذاتها التي ترعى العباد في صحة أبدانهم وتبين لهم طرق التداوي والعلاج شريعة ربانية عظيمة تكفل للإنسان سعادة المعاد والمعاش سعادة العاجل والآجل سعادة الدنيا والآخرة فما استقام عبد على شريعة الله ولا سار على مراد الله إلا استراح وطابت حياته في دنياه وفي اخراه هذا طب تفتح الشريعه ابوابه وتدل العباد على سلوكه والاخذ باسبابه رجاء ان يعيشوا حياه طيبه يستمتعوا فيها بصحه وعافيه يكونون اكثر نشاطا على الطاعه يا اخوه كلما كان بدن المؤمن اكثر نشاطا واكثر قوه كان اكثر طاعه لله العبد المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف قوه البدن تساعد العبد ألا ترى أن العبد كلما استقام بدنه وطابت صحته كان أكثر طاعة لله ويجد من النشاط والطاقة والحيوية ما يكون أكثر طاعة لله فإذا جاء يصلي كان أنشط من الضعيف وإذا جاء يصوم كان أقوى على القدرة والتحمل من الضعيف وإذا جاء يسعى في حوائج الناس أو يدعو إلى الله أو يسلك طرق الخيرات كان ما عنده من الصحة والعافية عونا له بإذن الله على أن يكون اكثر سبقا وبذلا وتحصيلا للخيرات من أخيه الضعيف الذي يقعده المرض أو يهده الألم أو تضعف به ضعف أبدانه وأجسادهم عن القومة عن القيام بما يقوم به إخوانهم هذا باب عظيم يراعيه الإسلام وتحث الشريعة على الأخذ بأسبابه رزقنا الله آيكم صحة الأبدان وعافية الأجساد نعم باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وأن والعاقب الذي ليس بعده نبي وعن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم نعم هذان حديثان اتى بهم المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ايها الكرام جزء من الشمائل المحمديه التي نتعلمها ان نتعلم اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كما نتعلم لباسه وطعامه وشرابه بل نتعلم اسماء زوجاته وبنيه وبناته واسماء خدمه والمقربين من اصحابه وال بيته كل ذلك جزء من الشمائل يقودك فيها الحب الا ترى انك اذا احببت انسانا قادك حبك ولا بد إلى أن تكون أكثر معرفة ودراية بكل شأن من شؤونه قطعا والله يا إخوة ما أحب, ما أحب القلب إنسانا إلا وجدته أحرص ما يكون على معرفة شأن من يحب بكل تفاصيله يقوده الحب فضولا ان شئت ورغبة في ازدياد من التعرف والتقرب ان شئت المهم أنك لا تجد المحب قاعدا إلا ويسوقه حبه نحو الاقتراب إلى من يحب فتراه يعرف أخباره وشؤونه الخاصة وأحواله بل يترصد الدقيق من شأنه يقوده في ذلك الحب فلا تلوم المحبين هذا الحب يجده الإنسان يا إخوة طبيعة ولا بد وشيئا لا يملك دفعه تجاه كل من يحب فإذا أحب القلب كما قلت امرأا تعلق به ويقوده التعلق إلى الوقوف على تفاصيل ودقائق الحياة بشأن من يحب فأخبروني أي حب يجب أن يكون في قلوبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أما إنه والله يجب أن يكون أعظم الحب وأوفر الحب وأكمل الحب لكل ما يمكن أن تكون من أجله أسباب الحب مجتمعة جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كل سبب يمكن أن يحب البشر من أجله البشر إن كان جمال الخلقة والهيئة والمظهر فهو أجمل من القمر كما قال الصحابة صلى الله عليه وسلم وإن كان لجمال الخلق والوصف وصفات الطبيعة والسجية وكمال الإحسان فقد كان عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة خلقا بل قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم وإن كان المنة والفضل والإحسان وتقديم الخير فلا تعرف البشرية إحسانا أعظم من إحسان الأنبياء وليس في عنق هذه الامه احسان من البشر اعظم عليها من احسان رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي اخرجها الله تعالى به من الظلمات الى النور وقادها الى جنه عرضها السماوات والارض ماذا بقي لك اذا اي يمكن ان تحب انسانا اكثر من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا زوج ولا والد ولا ولد ولا حبيب ولا عشيق ولا من فتن الناس بحبهم لاي سبب كان إن أحببت أحدا لجماله فينبغي أن يكون حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم أعظم إن أحببت إنسانا لأخلاقه وجب أن يكون حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم أيضا أعظم إن أحببت إنسانا لإحسانه إليك وامتنانه عليك وفضله عليك فيجب أن يكون حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم أيضا أعظم كل أسباب الحب من أي طريق جئتها والله إنها لا تجتمع أكمل ما يكون في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستحق أكمل الحب صلى الله عليه وسلم أما إذا كان الأمر كذلك وكان الحب في أعلى درجاته مستحقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون حبا صادقا يقودنا إلى التعرف على كل الدقائق التفاصيل الجزئيات هذه أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سماه إياه الصحابة ولا التابعون ولا المؤرخون ولا الراصدون ولا أصحاب التواريخ لعظماء البشر لا الذي سماه به الوحي وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جبير أن إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي في حديث حذيفة زاد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم تعداد الأسماء أيها الكرام ليس فقط يدل على عظمة المسمى بل لأن تعداد الأسماء تدل على معان واوصاف متعدده اسماء رسول الله عليه الصلاه والسلام ليست اعلاما مجرده يعني ليس كما يقول بعض الناس اسمي عمر واهلي ينادونني في البيت خالد تعدد الاسماء احيانا يعني اعلاما مجرده يعرف في البيت باسم وبين اصدقائه باسم اما اسماء رسول الله عليه الصلاه والسلام فهي اعلام تضمنت معان واوصاف فكل اسم يدل على معنى وعلى وصف استحق به الاسم أما أعظم الأسماء وأشهرها فهو محمد صلى الله عليه وسلم به جاءت التسمية في القرآن وبه عرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها به سماه أبوه وأمه آمنة سمي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أما محمد فصيغة تفعيل ومبالغه وتفضيل أنه كثير الحمد محمد محمد الذي يستحق الحمد في أقواله وأفعاله له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي تحمد في شأنه فهو محمود في الدنيا وفي الآخرة محمود بين أهل الأرض وبين أهل السماء وأما أحمد فاسمه الذي جاء أيضا في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فاحمد اسمه الثابت ايضا في الكتب السماويه السابقه واحمد لانه اكثر العباد حمدا فهو احمد الناس لربه على الاطلاق وثبت في حديث الشفاعه انه لما تفزع الخلائق الى الانبياء والرسل فيقول كل نبي نفسي نفسي فيفزعون الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها انا لها قال فاذهب فانطلق فاسجد تحت العرش قال فأحمد ربي بمحامد علمني إياها فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فهو أعظم الناس حمدا لربه أكثرهم ثناء على ما يستحقه ربنا جل في علاه أعظمهم قياما بحقه الواجب له جل في علاه فلذلك جاء الاسم أحمد فالاسمان قريبان محمد وأحمد وكلاهما قثبت في القرآن كما سمعت من لطائف التسمية بهذين الاسمين ما ثبت في صحيح البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما وأنا محمد كانت قريش من غيظها وبغضها وحربها لرسول الله عليه الصلاة والسلام كانت لا تطيق أن تناديه بمحمد لأن الاسم مدح وثناء لأن الاسم اعتراف بصدقه عليه الصلاة والسلام فكيف هم يعادونه فانظر كيف قادهم الشيطان فلا ينادونه محمد ينادونه مذمم على عكس الاسم ونقيضه محمد من يحمد في قوله وفعله وشأنه فإذا كان يحمد وجب أن يصدقوه فكيف يكذبونه بما يأتي من الوحي فيقلبون الاسم ويقولون جاء مذمم خرج مذمم وإذا شتموا علقوا الشتيمة والسبه بالاسم مذمم لأنهم لا يريدون أن نتقص به الكامل الشريف عليه الصلاة والسلام فيقول ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وذمهم يشتمون مذمما وأنا محمد يقول الشتم ما توجه إليه يسبون شخص اسمه مذمم يقول وأنا لست مذمم فانظر كيف صرف الله تعالى عنه شتم قريش وسبها يقول ابن القيم رحمه الله هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصياني صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنواني صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر فذكر الاسم وذكر المعنى كما رأيت يمحو الله به الكفر فلهذا من أسمائه الماحي نعم رسالته جاءت نورا طمس الله تعالى به ظلمات الشرك والكفر والجاهليه وأشرقت نور الإسلام فمح الله تعالى برسالته ببعثته بنبوته مح الكفر من على ظهر الأرض آمن من آمن وكفر من كفر إلا أن رسالته صلى الله عليه وسلم نور قال الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فجعل الهدايه في نور نبوته صلى الله عليه وسلم قال في الاسم الرابع وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي الحاشر وقد فسره والمعنى انه يتقدم الناس في الحشر فهو اول من ينشق عنه القبر في البعث صلى الله عليه وسلم ثم الناس على اثره قال يحشر الناس على قدمي يعني على اثره تبعا له صلى الله عليه واله وسلم بل حتى الجنه لا تدخلها الخلائق قبله ابدا عليه الصلاه والسلام واذا استفتحت ابواب الجنان يوم الجنه تقول الملائكه من بالباب فاذا قال انا محمد يقال لك امرنا ان نفتح ولا نفتح لاحد قبلك صلى الله عليه واله وسلم قال وأنا العاقب جاء في تفسيره في لفظة قيل هي مدرجة يعني ليست جزءا من الحديث وإنما هي من رواية الإمام الزهري رحمه الله قال والعاقب الذي ليس بعده نبي والمعنى واضح فكونه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم سمي بالعاقب الذي لا يعقبه نبي بعده فهو عاقب الأنبياء ولا يعقبه أحد فسمي بالعاقب في حديث حذيفة التالي قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال وذكر بعضا من الأسماء أنا محمد وتقدم وأنا أحمد وتقدم أيضا في حديث جبير قال وأنا نبي الرحمة أجل والأمة تشهد بذلك إنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من وجهين اثنين الأول الدين الذي جاء به فهو دين رحمة رحمه لان الله اذن بنبوته للبشريه ان تعود من جديد الى الهدايه الى صراطه المستقيم ان ينتهي الغي والتيه والضلال الذي ضاعت فيه البشريه وتاهت في طرقه قبل بعثه رسول الله عليه الصلاه والسلام اما ان نبوته رحمه للبشريه جمعاء قال الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين انظر قال للعالمين ما قال للمسلمين رحمته رحمته في النبوة للعالم مسلمه وكافره أرسله الله رحمة للعالمين لأمة, لأمة الدعوة مؤمنها وكافرها فنبوته رحمة عليه الصلاة والسلام الوجه الثاني في كونه نبي الرحمة ما اتصف به عليه الصلاة والسلام ما كمله به ربه من الأخلاق ما جمله به من الصفات والطباع والسجايا كان عليه الصلاة والسلام نبي رحمة كانت الرحمة تقطر من أقواله وأفعاله كانت الرحمة تسري في كل شأن من شؤونه عليه الصلاة والسلام إذا ما تعامل مع أهل بيته فلا عنوان إلا الرحمة وإذا تعامل مع الناس في خارج البيت فلا يعرفون منه إلا الرحمة إذا أخطأ الجاهل بحضرته فلا يعالج إلا بالرحمة وإذا علم الجاهل فلا يكون إلا بالرحمة إذا أمَّ الناس إذا قاد الجهاد إذا قرأ القرآن إذا شرع الأحكام كانت نبوته رحمه عليه الصلاة والسلام رحمة وهو يقول لأمة إنما أنا لكم بمثابة الوالد أعلمكم فكيف تظن والدا مع اولاده الا رحمه وشفقه ورافه وقد قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال لنا سبحانه وتعالى واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لكن الله أراد له عليه الصلاة والسلام أن يكون رحيما بأمته أن يكون رؤوفا، فهذا وجه آخر عظيم من رحمته في نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق وصدق الشاعر حين قال وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء فنبي الرحمة تتحقق رحمته من وجوه شتى في نبوته عليه الصلاة والسلام قال ونبي التوبة ايضا فيما جاءت به الشريعة المحمديه من فتح أبواب التوبة وحث العباد عليها فهو نبي التوبة لسنا أمة الآصار والأغلال بل وضع الله تعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم اسمع إلى قول ربك عندما يمتن علي وعليك وعلى كل أمة الإسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذه نبوة التوبة يا كرام هذه النبوة التي فتحت للعباد أبواب التوبة حتى تبلغ الروح الحلقوم أو حتى تطلع الشمس من مغربها فلا عذر والله لعاص ولا مذنب ولا فاسق ولا فاجر ولا صاحب كبيره ولا فواحش يا أخي لتفرح الأمة كلها لأنها أمة نبي التوبة الذي بعثه الله بالدين فجاء بالتوبة من أوسع أبوابها لأمته فلا يجزعن عبد في هذه الأمة وليس أحد من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقعد به ذنبه أو تحيط به خطيئته كيف, كيف نبيه نبي التوبة لما, لما يقعد بك الشيطان ورسولك صلى الله عليه وسلم نبي التوبة هذا النداء الممتلئ بالرجاء بالحسن الظن بما عند الله يتمثل في نبوه رسول الله عليه الصلاه والسلام فكلما استحضر العبد الشان النبوي والرساله النبويه والهدي النبوي فتحت له والله ابواب التوبه والله عز وجل حثنا فقال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ولم يزل ربنا يحث فيقول يا ابن ادم يا ابن ادم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فصلوا على نبي التوبة الذي بعثه الله تعالى بهذه الشريعة العظيمة الرحيمة المباركة التي تفتح للأبواب للعباد أبواب التوبة وتسوقهم حثا إلى أن لا يجزع مذنب ولا يقنط من رحمة الله آيس مهما كان ذنبه ومهما عظمت خطيئته فرحمة الله أعظم وتوبته أكبر وباب التوبة لا يزال مفتوحا حتى يأذن الله عز وجل بأن يرث الأرض ومن عليها قال عليه الصلاة والسلام وأنا المقفي الذي يقف الأنبياء يعني يتلوهم ويتبعهم ويجيء من بعدهم وربما صح في الروايه وأنا المقفى باسم المفعول الذي جعله الله مقتفيا للانبياء يعني سالكا طريقهم يعقبهم ويأتي من بعدهم فهو خاتمهم بهذا المعنى ومتبع سبيلهم بالمعنى الاخر قال الله عز وجل بعدما ذكر بضعه عشر نبيا على السرد والنسق والتتابع في سوره الانعام قال بعدها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قال عليه الصلاة والسلام وأنا الحاشر وتقدم في الرواية السابقة قال أخيرا ونبي الملاحم الملاحم الحروب والمقصود بنبي الملاحم النبي الذي بعثه الله تعالى بالجهاد باليد واللسان والسنان كما بعثه نبيا بالرحمة والدعوة بالكلمة الطيبة هذه شريعة قامت على امرين ترغيب وترهيب بالعدل البين بالحكمة البالغة فليس الدين ضعف ولا خوار <تصفيق> هذه الشريعة تجمع بين جانب قوة يحفظ للأمة هيبتها براية الجهاد وبين لطف وحكمة وعظه ورحمة تسري بين الشعوب والأمم فتفتح لهم أبواب الهداية إلى الإسلام نبي الملاحم حتى لا يفهم أن دعوته كانت ضعفا أو هونا أو تراخيا أو كانت على نحو لا يوصف بذاك كيف وقد قال الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغول عظيهم ومأواهم جهنم وبئس المصير هذا معنى نبي الملاحم أما إنه لا يمكن أن يفهم من هذا التعطش للدماء ولا تجريد السيوف ولا تصريطها على رقاب العباد كلا نعم قلت لك قبل قليل نبي الملاحم ملحمة وحروب وجهاد يحفظ للأمة هيبتها ولا يمكن أن تصون أمة من الأمم جنابها ولا تحافظ على هيبتها وكرامتها إلا إذا كان لها قوة ورادع يحفظ لها هيبتها والبشر والبشر جبلوا على الظلم والجهل يعتدي بعضهم على بعض وتبغي الأمم على الأمم كما هي سنة البشر عبر تاريخهم الطويل فإذا ما أرادت أمة الإسلام صون جانبها وحفاظ هيبتها والصون للكرامه التي تهتم بها فلا بد لها من رايه للجهاد ترفعها هذا نبي الملاحم أما, اما ان الجهاد شريعه ماضيه الى يوم القيامه ومع ذلك فنبينا عليه الصلاه والسلام الذي شرع الجهاد وقاده ورفع رايته وامر الناس به كان ارفق الناس حتى في الجهاد وكان ارحم الناس بالامه عليه الصلاه والسلام حتى في ميادين الجهاد ولعل ذكرت لكم في مجلس سابق انه على تعدد الغزوات التي قادها عليه الصلاه والسلام والسرايا التي بعثها فانه ما قتل بيده قط في غزواته المتعدده الا رجلا واحدا فعجب لنبي يوصف بنبي الملاحم لا يقتل على يده من الأمة إلا رجلا واحدا لعناد وكفر واستبداد بل لاعتدائه وإقدامه يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين هذا باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جزء من الشمائل التي نتعلمها يا قوم أن نعرف أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعرف عمره الذي عاشه أن نعرف أسماء زوجاته أن نعرف أسماء بنيه وبناته بل أن نعرف الطعام الذي أكل والفراش الذي نام عليه والنعال الذي لبس والعمامة التي وضعها على رأسه هذا هو شأن الشمائل لمن أراد أن يتعلم الشمائل المحمدية علمنا بالشمائل سيقود لك ابوابا كثيرة أصغرها باب الحب التعلق الاقتداء الاقتراب من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يليق بمحب يزعم أنه يحب انسانا يجهل هذه الأمور المهمة في حياته وان دقت باب ما جاء في سن رسول الله عليه الصلاة والسلام الروايات الواردة في هذا الباب تحكي ثلاثة أرقام أنه توفي عن ستين سنة أو ثلاث وستين أو خمس وستين فجاءت الروايات بالأرقام الثلاثة الصحيح والمعتمد والمقر عند أهل العلم كافة هو القول الوسط وهو أنه مات عن ثلاث وستين سنة توزيعها كما جاء في حديث ابن عباس الذي سمعتم قبل قليل عاش صلى الله عليه وسلم أربعين سنة قبل النبوة ثم بعث فبقي من عمره ثلاث وعشرون سنه عاش منها ثلاث عشره سنه بمكه يوحى اليه فتره الدعوه المكيه التي قضاها بمكه حتى اذن الله له بالهجره فبقي من عمره عشر سنين قضاها بالمدينه حتى, حتى لحق بالرفيق الاعلى بابي وامي عليه الصلاه والسلام هذا هو القول المعتمد والراجح والذي عليه اهل العلم كافه فكيف نصنع بالروايات التي صح بعضها أنه مات عن ستين سنة أو خمس وستين أقرب الأقوال في ذلك والعلم عند الله أنها روايات ما جاءت لتحكي تحديد السن بل جاءت بالتقريب وعادة العرب في حكاية القول بالتقريب جبر الكسري فيحتفظون بأرقام العقود وما بعدها من الخمسات فمن قال ستين جبرها بحذف الثلاث السنوات ومن قال خمس وستين جبرها بإضافة سنتين فعل التقريب فليس شيء إذا من ذلك تناقض في الروايات عن الصحابة كيف قد عاشوا معه وتحكي عائشة وهي زوجته وابن عباس وهو عمه وابن عمه ومعاويه هو من أقرب الناس إليه وكاتب الوحي رضي الله عنهم أجمعين يحكون ذلك أنه مات عن ثلاث وستين سنة هذا حديث ابن عباس الأول يقول مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه طبعا هو طول الكلام عما قبل النبوة لانعقاد الإجماع والاتفاق أنه بعث بعد الأربعين صلى الله عليه وسلم فإذا قال لك إنه مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم هاجر إذن هذا باتفاق يعني أنه أتم 53 سنة لما يقول وبالمدينة عشرة يعني أنه بلغ 63 ولذلك صرح في تمام الرواية فقال وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة صلى الله عليه وآله وسلم نعم عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وعمر وأنا ابن ثلاث ابن ثلاث وستين يقول معاوية رضي الله عنه في أيام خلافته وقد امتدت به حياته إلى ما بعد موت الخلفاء الأربع رضي الله عنهم فتولى الخلافة بعدهم يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وهذا القدر الذي يؤكد رواية ابن عباس السابقة يقول وأبو بكر وعمر يعني أيضا كلاهما مات عن ثلاث وستين سنة فاعجب كيف جمع الله بين نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في أمرين عظيمين متعلقين بالوفاء اولهما العمر وثانيهما القبر فاجتمع لهؤلاء الثلاثة رسولنا صلى الله عليه وسلم وصاحباه الجليلان السيدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جمع لهما في عدد سنوات الحياة والعيش في هذه الدنيا قدرا من الله أن تكون الأعمار متوافقة أبو بكر رضي الله عنه يصغر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بنحو, بنحو من سنتين ونصف وعاش بعده متوليا الخلافة سنتين وستة أشهر فلما مات أتم ثلاثا وستين سنة فكان عمره موافقا لعمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما عمر بن الخطاب فكان أصغر منه بثلاثة عشرة سنة وقد تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين أبي بكر عشر سنوات فلما توفي أتم ثلاثا وستين سنة فجمع الله لهذين الصاحبين الكبيرين الكريمين السيدين الرفقة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبره فدفن بجواره وجمع لهما أيضا بالموافقة في العمر وما وراء ذلك مما دلت عليه النصوص من عظيم المنزلة مما يأبى والله يا قوم تلك الأقاويل الفاسدة التي تتناول هذين الإمامين الكبيرين ممن يزعم زورا أنه ينتسب إلى الإسلام ثم يتناول الصاحبين الكبيرين أبي بكر وعمر بسب أو شتم أو انتقاص أو لعن أو تكفير والعياذ بالله أي إيمان يبقى في قلب عبد يتناول هذين الكبيرين بذلك السب والشتم واللعن والتكفير بل أي دين ينزع عنه هؤلاء عندما يتجاوزون كل ذلك فيما دلت عليه النصوص في فضيلتهم ومكانتهم بل وخلافتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لن تتجاوز إلا أن تقول تلك عقول مطموسة وقلوب مظلمة حادت عن الحق ثم خرجت عن الدين وانتدعت طريقا آخر ومشت في درب ليس من الإسلام في شيء إذا جعلت من الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم الصاحبين الكبيرين الخليفتين والوزيرين أبي بكر وعمر إذا جعلت منهم هدفا ينتقص وغرضا يرمى ويسب ويشتم ليس وراء ذلك إلا هدم للدين بهدم بواباته وطعن في الدين بطعم أركانه وتقويض لأركان الإسلام بالطعن في هذين الكبيرين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقول معاوية رضي الله عنهم لما ألقى هذه الخطبة يقول وأنا ابن ثلاث وستين يقول وأنا في هذه السنة والتي يتكلموا فيها يقول وأنا الآن ابن ثلاث وستين فقالها تشوفا يقول لعلي أدرك أجلي هذا العام فأوافقه وفات رسول الله عليه الصلاة والسلام ووفاة أبي بكر وعمر فأكون موافقا لهم في العمر لكن معاوية رضي الله عنه امتد به العمر حتى بلغ الثمانين أو نحوها فما حصل له ما تمناه فالسؤال الآن هل, هل من المطلوب أن يتمنى إنسان أن تنتهي حياته في 63 سنة الجواب لا ليس ذلك المطلوب المطلوب أن يقبضك الله على عمل صالح وأن يتوفاك بسيرة حسنة وخاتمة صالحة قل عمرك أم كثر نعم المؤمن خير المؤمن من طال عمره وحسن عمله فإذا قبض الله روحك بهذا العمر وكان لك موافقة شريفة ففرح تفرح به لا امنيه تتمناها ولا شيء تطلبه من ربك اطلب من ربك الموافقة فيما هو بيديك واطلب من ربك أن يعينك على اتباع السنن خذ نفسك اخذا اكيدا بأن تشبه نبيك صلى الله عليه وسلم في شأنه كله في عبادته في معاملته في أخلاقه في طباعه ذاك الباب الذي تحرص فيه على الموافقة والاتباع نعم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين سنة نعم حديث عائشة رضي الله عنها يؤكد ما تقدم في حديثي ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين تساق هذه الروايات ليدفع بها عنك وهم الروايات الأخرى الآتية بعد قليل إما أن تكون ضعيفة أو يصح سندها لكن يحكم عليها المحدثون بالشذوذ لأن خالفت الروايات الصحيحة الثابتة فيما هو أصح وأوثق تقول مات وهو ابن ثلاث وستين ليس لأن الحديث صحيح سندا فحسب بل لأن الراوي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلها لا يخطئ في مثل هذا العدد ولا في مثل هذا المعنى من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين وعن أخفل ابن حنظلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن خمس وستين قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نعم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين الروايتين إحداهما عن ابن عباس والأخرى عن رجل يقال له دغفل ابن حنظلة لا تثبت له صحبة يقول ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري وأخرجه مسلم قال البخاري معلقا رواية ثلاث وستين أكثر يريد أن يقول وإن صحت هذه الرواية سندا لكنها شاذة معنا فإن الروايات الأخرى الأصح والأكثر تقول إنه مات عن ثلاث وستين سنة فلا تقول في ذلك إلا إنه شذوذ في المعنى وقد سبق توجيه ذلك أنه ربما حمل على جبر الكسر فتقول خمس وستون بمعنى المقاربة أنه قريب من خمس وستين ولا شك أن الثلاث وستين إذا جبرتها هي الخمس وستين أقرب منها إلى الستين قال أبو عيسى يعني الترمذي وهو صاحب أصل الكتاب الذي نتدارسه الشمائل المحمدية بعدما ساق حديث دغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن خمس وستين سنة قال ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا الرجل مخضرم واسمه دغفل ابن حنظلة بن زيد السدوسي مخضرم نزل البصره ومات بفارس ايام قتال الخوارج لا تثبت له صحبه وجاء بهذه الروايه حتما سماعا عن بعض الصحابه فنقلها الحديث لا يصح لارساله لعدم ذكر الصحابي الراوي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمخالفته الروايات الاصح والاكثر ثبوتا واذن فالثابت في سن رسول الله عليه الصلاه والسلام عند الوفاء انها ثلاث وستون سنه هذا الرقم نتعلمه لأنه دين نعم سن رسولنا صلى الله عليه وسلم علم نتعلمه ودين نتعلمه وأمر يجب أن نوثق به عرى المحبة في القلوب نتعلم اسماءه نتعلم سنه عليه الصلاة والسلام لأننا يجب أن نحبه أكثر من أي بشر آخر وأن يكون حبه صلى الله عليه وسلم في قلوبنا مستحوذا عليها، أن يكون قائدا إلى معرفة التفاصيل من أخباره والدقائق من أحواله، فلا تقول ما أثر ذلك في التباع السنة، والله من صدق في حبه لإنسان ما. وجد الحب يقوده إلى تتبع تلك التفاصيل فمن كان حريصا على معرفة مثل ذلك كان أكثر ضبطا وإتقانا لما هو أعظم من السنن ألا تعجب معي الآن لما اهتم الآئمة بمثل هذه الروايات لما عونوا بحفظها على مر القرون والأجيال ترويها الأمم جيلا بعد جيل قرنا بعد قرن فقط ليقول لك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة أقول أيها الأحبة هنا سؤال وارد أن نجتمع الأئمة على حفظ هذه الروايات ونقلها بل أن يروي الصحابة رضي الله عنهم هذه الروايات لما يحكي ابن عباس فيقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين يأتي معاوية فيقول كذلك وعائشة كذلك هذا التتابع من الصحابة على نقل هذه الجملة التي لا تفيدك حكما شرعيا إطلاقا لا تدلك على عمل ولا تفتح لك بابا من القربات فما الغرض من ذكرها أتظن أنها من فضول الكلام تكلم به الصحابة أثم هو من فضول العلم الذي احتفظ به الآئمة حفظا ورواية وتدوينا حاشا والله لو لم يكن هذا من صميم العلم ما نقله الآئمة الأثبات الكبار لو لم يكن هذا له اثر في الايمان والطاعه والاقتداء والاتباع ما نقله الصحابه ما حفظوه ما رووه للاجيال ما نقله التابعون فمن بعدهم ما تلقفه الائمه الكبار اصحاب الروايات المسانيد السنن الجوامع ما نقلوا ذلك وحفظوه وصنفوه لتقراه الاجيال وتتعلمه الامم الا لانه علم علم يقود من ورائه ايمانا وحباً وصدقاً في الطاعة والاقتداء هذا المقصد الأكبر ينبغي أن يتجلى أمام أعين الجميع بوضوح في الشمائل المحمدية نحن نغرس الأرجل في طريق الحب والطاعة والاقتداء نحن في السيرة النبوية والشمائل المحمدية نهدف إلى أصل كبير ومقصد عظيم أن يكون لنا سهم وافر ونصيب عظيم كثير مبارك في حب تمتلئ به الصدور حب يقود يقود النفوس المؤمنة الصادقة إلى أن تتلهف بشوق تجاه كل شيء يربطك برسول الله عليه الصلاة والسلام فيبقى شأنه عندك أحب إليك من كل الشؤون ويبقى خبره في أذنك ألذ إليك من كل الأخبار ويبقى شأنه أقرب إلى قلبك من كل شأن في الحياة هذا الحب الذي يروى بمثل هذه الأخبار بمثل هذه المسائل بمثل هذا العلم حتى تثبت الأقدام وتوثق في القلوب عرى المحبة أيها الكرام نحن نقود النفوس نحو حب صادق أن يكون أحدنا أقرب كما قلت حبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصدق على أحدنا قول القائل ليس عندي ما أؤمله مثل حبك بعد الله يا هادي صلى عليك إله الخلق ما طلعت شمس وغرّد طيره فوق أعوادي في ختام هذا الكتاب نحن قد أتينا إلى باب ما جاء في سن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقي لنا من أبواب الكتاب المبارك باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في ميراثه ورؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام هي أبواب ثلاثة لعلنا نختمها في المجلسين المقبلين بأمر الله تعالى وعونه وتوفيقه وسداده نسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه طيبوا جموعتكم وعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل قل اغمسوا قلوبكم وبيوتكم في رحمات وبركات وصلوات من الله تستكثرونها بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وما سلم علي مسلم إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فاستكثر من الصلاه والسلام على رسول الله تستكثر من الشرف والخير والبركه والصلاه عليك من الله الموفقون اكثر الناس صلاه على نبيهم هذه الليله ويوم غد يوم الجمعه فاللهم صل وسلم على نبيك صلاه وسلاما ترضى بها عنا اللهم صل وسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلاما تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وترحم بها امواتنا وتشفي بها مرضانا وتهدي بها ظلالنا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلاةً وسلاما تبلغنا بها الدرجه العاليه في اتباع سنته والحشر في زمرته يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها تخير خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك واكلأنا برعايتك اللهم انا نعوذ بك من الزيغ بعد الاستقامة والضلال بعد الهدى والحور بعد الكور يا رحمن ويا رحيم اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية فرج يا رب عن أمة الإسلام في كل مكان كربتها ونفس عنها ما أهمها احفظنا يا رب والمسلمين بحفظك واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا اللهم بالصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا الاحياء منهم والميتين يا رب العالمين واجمعنا بهم في دار كرامتك في جناتك في اعلى عليين نحن وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين اجمعين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين